السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد عودة مباركة في هذا الأسبوع الجديد مرحبا بكم أيها الأبناء الأحبة أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرزقني وإياكم الإخلاص والقبول في القول والعمل أسأل الله جل وعلا أن يفتح علينا أبواب الخيرات وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا ضيبا وعملا متقبلا اللهم أمين فنواصلوا ما كنا فيه من دراسة مادة المنهج وقد انتهينا بحمد الله وقوته بيان تفاصيل أصول الفرق الضال لها وهي القدرية والخوارج والشيعة الرافضة والجهمية هذه هي أصول الفرق اضلاله ان وقد اخذنا تفاصيلها في اسابيع عده والشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله اشار بعد ذلك إلى مبحث مهم جدا وهو انتشار هذه الفرق وتنوعها ومخالفة أهل السنة والجماعة لهؤلاء الفرق الضالة قلنا مرارا بأن الفرق الضالة انشقت عن هذه الأصول الأربعة تفرقت فرق كثيرة لا يحصي عددها إلا الله فلذلك قام العلماء بواجبهم من بيان وتفصيل وإقامة حجة وتصنيف كتب حتى يعلم الناس الحق من الباطل ويفرقون بينهما فألف الخطيب البغدادي كتابا سماه الفرق بين الفرق وكتب محمد بن عبد الكريم الشهرستاني كتاباً سماه الملل والنحل وألف بن حزم الأندلسي رحمه الله كتاباً سماه الفصل في الملل والنحل وكتب أبو الحسن الأشعري السني كتاباً آخر سماه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين فالكتب في هذا الباب كثيرة جدا كتب عن الفرق الضالة بيّنوا فيها الفرق وتنوعها وتعدادها واختلافها وتطوراتها ومستجداتها إلى آخرها بل لا تزال إلى عصرنا هذا تطور وتنوع في الفرق الضالة تتطور الفرق الضالة وتزيد وتتنوع وتنشأ مذهب أخرى أو مذاهب أخرى وأفكار جديدة مبنية على أصل الفرقة الضالة والفكرة المنحرفة ولكن والحمد لله بقي أهل السنة والجماعة متمسكاً على الحق المبين من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة فبقي أهل السنة والجماعة متمسكين بالحق باقينا على الحق في كل زمان ومكان التزموا الحق إلى قيام الساعة والحمد لله فلذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وكأنه يضمن لزوم أهل السنة والجماعة متمسكا على الحق فقال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك فأهل السنة والجماعة ولله الحمد يخالفون القدرية والخوارج والشيعة الرافضة والجهمية وكل من انشقت عن هذه الفرق الضالة فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالله ويؤمنون بالقدر ركنا من أركان الإيمان الستة وأنه لا يحصل. شيء في هذا إلا بقضاء الله وقدرته أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله هو الرب المالك الخلاق العليم المتصرف المتين كما دل ذلك آيات من كتاب الله كقوله تعالى الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض إذن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر خيره وشره أهل السنة والجماعة يؤمنون بأنه لا أحد يتصرف في هذا الكون إلا بما شئت الله وإرادته وقدرته سبحانه وتعالى علم الله ما كان وما سيكون في الأزل في وإنه كتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فشاء أن يكون وأوجده وخلقه سبحانه وتعالى ومع ذلك فأهل سنة والجماعة أيضا يؤمنون أن للعبد مشيئة وقدرة وكسبا واختيارا فإن للإنسان إرادة فليس مجبراً على أفعاله كما تقوله الجبرية الغله فأهل السنة والجماعة لا مع القدرية ولا مع الجبرية فأهل السنة والجماعة عدل لأنهم متمسكون بعدالة التي جاءت بها آيات كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذلك أهل السنة والجماعة يخالفون الشيعة الرافضة فمذهب أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الصحابة كلهم بدون استثناء وبدون اختيار يعني بدون تفريق بين الصحابة وبدون استثناء أهل السنة والجماعة يحبون الصحابة كلهم ويوالونهم موالاه على الإيمان يحبون أهل البيت وغير أهل البيت من الصحابة من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ويقتدون بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخير والطاعة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 فأهل السنة والجماعة يخالفون الشيعة الرافضة والشيعة الرافضة يفرقون بين أصحاب رسول الله فيحبون بعضهم ويبغضون بل ويعادون بعضهم ويكفرون وي... ويلعنون بعضهم أما أهل السنة والجماعة فلا أهل السنة والجماعة يحبون جميع الصحابة ويوال ويوالون الصحابة جميعا ويحبونهم جميعا مع اعتقادهم أن الصحابة يتفاضلون بربيدى بيدا برتنكت تنكت كبايكان مريكا فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن أفضل الصحابة هم الخلفاء الراشدون على الترتيب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ويؤمنون أيضا بأفضلية بقية العشرة طلحة وأبو عبيدة وسعد بن عبي وقاس والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن جزيد رضي الله عنهم جميعا ثم الأفضل بعد هؤلاء العشرة المهاجرون المهاجرون أفضل من الأنصار وكذلك أصحاب بدر الذين يشاركون النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وأصحاب بيعة الرضوان الذين يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فلهم فضائل رضي الله عنهم أجمعين لا نفرق بين أحد من الصحابة وكذلك أهل السنة والجماعة يخالفون اعتقاد الخوارج الذين يخرجون على طاعة ولي الأمر بل ويكفرون ولاة الأمور ويكفرون مرتكب الكبير أما أهل السنة والجماعة لا فيعتقد أهل السنة والجماعة وجوب السمع والطاعة لولي الأمر المسلمين ولا يجوزون الخروج على إمام المسلمين لا يعتقدون جواز الخروج على إمام المسلمين وإن حصل منه خطأ لا ندافع عن هذا الخطأ ولا نسكت عن الخطأ بل ننصح على قدر الاستطاع ولكن لا نخرج من إمامته وإذا أخطأ وخطأه دُونَ الْكُفْرِ وَلَيْسَ شِرْكَنْ لَيْسَ كُفْرًا فَالنَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا نَهَى وَحَرَّمَ الْخُرُوجِ عَلَى وُلَاتِ الْأُمُورِ لِمُجَرَّدِ الْمَعَاصِي Kalau pemimpin itu ada salah, ya layaknya manusia salah. Kita tidak biarkan, kita tidak diam terhadap kesalahan tersebut. Kita luruskan dengan cara yang hikmah, dengan nasihat yang benar. namun bukan berarti kita boleh memberontak apalagi mengkudeta pemimpin la la ya juz fawasiyatun nabiy sallallahu alaihi wasallam wasallam illa boleh kita keluar dari kepemimpinan pemimpin muslim kecuali kalau terlihat jelas kekufurannya yang nyata ada hujjah yang telah ditegakkan kepadanya فأهل السنة والجماعة يخالفون الخوارج في هذا الباب العظيم وكذلك أهل السنة والجماعة يخالفون الجهمية في انحرافتهم وضلالتهم في باب الأسماء والصفات بل يؤمن أهل السنة والجماعة بأن لله أسماء وصفات كاملة تليق بجلال الله وكمال الله وجلال الله وعظمة الله فلله أسماء الحسنة والصفات العليا أما معاني الصفات فمعلومة المعنى والإيمان بها واجب وأما السؤال عن كيفية صفات الله عز وجل السؤال عن كيفية صفات الله عز وجل سؤال لم يكن في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهي بدعة أما هؤلاء الجهمية فيشبهون الله بخلقه ثم ينكرون الأسماء والصفات بل, بل يشبهون الله عز وجل بالعدم وأهل السنة والجماعة بعيدون عن هؤلاء الجهمية على كل حال فالحمد لله أولا وآخرا على سلوك منهج أهل السنة والجماعة فنواصل في اللقاء القادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته